عليهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتل عليهم آياتنا بيّنت قال الذين كفروا للحق لما جاء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 إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن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 وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إِمَامًا ورحمة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 وحمله وصصاله ثلاثون شهراً حتى. إذا بلغ اشده وبلغ أربعين سنه قال رب اوزعني قال رب ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرْرِيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُلَّا إِكَالَنَا لَتَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِم فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِذَانِنِي أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وهما يستغيثان لله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين ولا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 الامون ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون ويوم يعرض الذين كفروا على النار ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون على بلهون بما كنتم تكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النجر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله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 فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفعده وَجَعَلنا لَهُم سَمعا وَأَبصارا وَأَسْـدَةً سَمعا أَغْنَى عَنۡهُمۡ سَمۡعُهُمۡ وَلَا أَبۡصَارُهُمۡ وَلَا أَسۡدَتُهُم مِّن شَيۡءٍ فَمَا أَغۡنَى عَنۡهُمۡ سَمۡعُهُمۡ وَلَا أَبۡصَارُهُمۡ وَلَا ديدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا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 أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلا وربنا قال فدوقوا العذاب بما كنتم تكفرون